إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفت أن لا تقسقوا فان يتامى فانكحو ما طاب لكم من النساء إمثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا فكونوهنيا ام مريا ولا تؤتس فاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولون لهم قونا معروفا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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سليدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا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 فإن كان له إخوة فلأمه السلس من بعد وصية ينصي بها أو دين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 وَلَكُمْ مِصْرُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ أَوْدَيْنِ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ وَلَدٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُكَ لِأَنَتَ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى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 يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء ان تكرهاها ولا تعذبوهن ان تذهبوا ببعض ما اتيتمهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف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 وَحَلَائِنُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ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 ولا تقتلونه أنفسكم إن الله كان بكم رحمة وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَّ رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب مما حفظ الله والتي تخافون انشوزهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً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 والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما منكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَلِينًا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ حَمِيمًا عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مَنْ يَشَاءُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُنَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا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 ألم تر إن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السميل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ونيا وكفى بالله نصيرا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وظرنا وكان خيرا لهم وأقوم ولا أكلل عنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنغدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن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 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم نفتي لا وَظَرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاهوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 فَضَلِّي فَقَدْ آتينا آل إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ عَوْنٍ عَظِيمٍ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَأَنْكَفَا بِجَهَنَّمَ مَسَّرًا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصنيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وان قل الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله فردووه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فمن أرسلناك عليهم حفيظا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 أفلا يتدبرون, القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله نوجدوا فيه اختنافا كثيرا وإذا جاءهم أمر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 أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَنَهُ سَبِيلًا وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاهَا حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِنْتَ وَلَوْ فَخُذُوهُمْ وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ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 ستجدون آخرين يريدون أن يأملوكم ويأملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السنم ويكفوا أيديهم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 أهله إلا أن يصدقون فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة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 يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولون من ألقا عليكم السلام أنا أستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا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 لا يستاوون القاعدون من المؤمنين غير الذين ضروا والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حينة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً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 ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيمينون عليكم ميلته واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من أمطار أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فَإِذَا أُطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ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 وكان الله علیمًا حکیماً وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِیئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانُهُ وَإِثْمًا بِنَا ولولا فضل الله عليك ورحمته نهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء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 ولأ ظلّنهم ولأ مَن يَنّهُم ولأ أمراً نَهُم فَلَيُبْتَكُنَ أذانَ الأنعام ولأ أمراً نَهُم فَلَيُغيّرُ خلَقَ الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دونِ الله فَقَد خَسِرَ خُسْرَانَ مُبينا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِنُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب. من يعمل سوء أين يجز به ولا يجدنه من دون الله واليوم ولا نصرات.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 واتبع ملة إبراهيم حئيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي النِّسَاءَ الَّذِينَ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرشتم فلا تمينوا كل المعين فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما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 بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِ إِذَا سَمِعْتُم آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا و لا إله إلا و ما يضلل الله فلا تجدنه سميعا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 إذا تبدو خيراً أو تخف أو تعف عن سوء فإن الله كَانَ عَفُواً قَدِيراً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 اكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فاخذتهم صاعقه منهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات تنفعون عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا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 فبِمَا نَقضوا ميثاقهم وكفرهم ميئات الله وقتلهم الأمم بغير حق وقولهم قنوبنا غلظ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 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أنيما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزن إليك وما أنزن من مؤمنك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 وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة معد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفّ بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيه الله قد ظلوا ظلا لم بعيدا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 اَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ما أيها الناس قد جاءكم برهان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 والله بكل شيء عنا